الَّذِينَ يَتَعَرَّبُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَنُكْفَتْ حُمٍ مِنَ اللهِ قَالُوا فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنْ اللَّهِ فَقَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْهِ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْ اللهو قوموا بيننا قوموا من قياما ولن يجعل الله ان الْمُنَافِقُونَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعٌ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يراؤون الناس ولا يراؤون மூஜா ஜபி நாளி கால ومن يضلل الله فلا هادي له وسبيلا يا أُرِيدُ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا إِنَّ ترك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بها فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ சூம் இஃபி கல்முஃபயத்திலுமு نَأْجُرُ النَّائِمَ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَادٍ بِكُمْ إِنْ شَكَرُوا وَكَانَ اللَّهُ شَاهِقًا عَلِيمًا